بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيام فإذا قام والفظق قام الشمس اقام واقول الانسان وماء زين ايذا المفارم فارغ <تصفيق> لا تحرك بغير لسانك لسف لا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ مَّرْضِيَّةٌ ۖ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ أَظَنَنَّا أَنَّهُ نُزِّرَ سِحْرًا لا صلق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى <تصفيق> أيحفظ الإنسان أن يترك تبا ألم يكن قفة من مني فَمِنْ مَا نَزَّيْنَا كَانَ عَلَى قَصْتٍ فَخَالَفَصَفَّاوَ وَجَعَلْنَا مِنْهُ نشر وعي مشاء أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر